يقولون صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيد العلم النظري وليس العلم الضروري تجدون أحيانا ابن الصلاح وغيره يقول أنه صحيح البخاري أو ثبوت صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيد ثبوته عندنا يفيدنا العلم النظري على ما نستدل ونسمع كلام العلماء ونتناقل هذا حتى يتثبت عندنا أنه أنه يفيد العلم طبعا هناك من ينازعون أنه لا يفيد العلم لكنه إذا أفاد العلم عندك وعندي فهو عن طريق النظر يعني عن طريق الفكر وعن طريق الإثبات وعن طريق الاستدلال بخلاف قضية الصين ضروري ما أحتاج ولا شيء فإذن وكذلك أن, أن تقول إن السماء فوقنا هذا عن ضروري علم ضروري ما أحتاج إلى المزيد فكر أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتناوه وهكذا فإذا هذا هو العلم النظري والضروري وهذا ليس مدخل في في قضايا الفروع كما قلنا هم هم يتطلبونه في العقائد ولكن أيضا هذا غير صحيح العقائد تثبت بأخبار الأحاد على ما سيأتي إن شاء الله إذا الشيخ رحمه الله عرف الأحكام الفقه بأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الشارح مثل لي أمثلة لا بس لو استعرضناها يقولك العلم بأن النية في الوضوء إلى خيره واستعرض أيضا على معنى أنها جميع أنواع الأحكام سواء كانت قلبية كما قلنا كالنية والردة أو كانت لسانية كالأذكار الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة واجب حكم شرعي، أو حتى قول مثلا أعوذ بالله معنا بجهنم سنة مثلا مستحبة وهكذا في القولية الأفعال كالركوع والسجود والجلوس والقيام إلى آخره ورفع اليدين أيضا سنة مثلا والقبض سنة إلى آخره فهي أحكام في الجوارح وهكذا أيضا منها ما هو أيضا حتى ما كان سببا أو كان مانعا أو كان شرطا كذلك داخل في الأحكام داخل في التعريف في الأحكام الشرعية لأنه معروفا عن طريق الشرع هو الذي جعل لنا أنه إذا زالت الشمس فصلوا حكم شرعي حكم شرعي قال لنا إذا طبعا لو لم يقل لنا الشارع ما أدركنا بعقولنا أنه نصلي ولا يزمنا لكن الشارع هو الذي ربط بين وجوب الصلاة وبين دلوك الشمس أليس كذلك فإذا كون الشيء سببا حكم شرعي لكن يسمونه حكم وضعي كما سنرى إن شاء الله في أقسام الحكم وكون الشارع جعل طهارة شرطا للصلاة حكم شرعي أن أن أن أن أنه لا تصح صلاتنا إلا بطهارة ما عرفنا هذا إلا عن طريق الشارع فأيضاً كون الشيء شرطا حكم شرعي وكذلك أيضاً كونه مانعاً أن قال الحائل لا تصلي هذا أمر شرعي لو لم يمنعها صل... لا صلت ولم نقل شيئا لكنه قال الحائل لا تصلي أنه فزا لا تصلي الجنوب لا يصلي حتى يتطهى وهكذا فكون الشيء مانعاً أو كونه سببا أو كونه شرطا أيضاً هي أحكام شرعية لكنها يسمى حكم وضعي وذلك حكم تكليفي وأنا وسنأتي نبين لماذا كان هذا تكليفيا ولماذا كان هذا وضعيا لكن على كل حال الأحكام الـ الـ الـ الـ الشر الـ الوضعية يعني كون شيء سببا أو مانعا أو شرطا هذه أحكام شرعية أيضا أيضا أحيانا قد يكون الشيء له جانبا جانب, جانب حكم تكليفي بذاته وأن يكون سبب مثل الوضوء الوضوء شرط بالصلاة لكن في نفسه مستحب لو الانسان تبرضا مثلا تحتت خطايا وصلى ركعتين والوضوء على وضوء على نور فهو بهذا الجانب حكم تكليفي بعيد استحبابه وكونه شرطا حكم وضعي فأي قد يكون الشيء سببا باعتبار وفي ذاته حكما شرعيا باعتبار حكما تكليبيا باعتبار ولهذا لا يلتبس عليكم مثلا النية مثلا هي سبب أحيانا وقد تكون في ذاتها يثاب عليها بصلاحه إلى آخره بصلاح النية والعبادة بذاتها لا تصح إلا بها فهناك أيضا لها جانبا ثم قال والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والآخرة الكتاب مختصر كما تلاحظون فهو لم يأتي بشقي أنواع الحكم الحكم التكليفي والحكم الوضعي إنما رأسا دخل على موضوع الحكم التكليفي وأيضا لم يذكر السبب ولا الشرط ولا المانع وإنما قال الأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. لنا في هذا وقفة إن شاء الله، لكن قبل ذلك نتكلم عن الحكم. الحكم تعريف الحكم في مصطلح الأصوليين. تعريف الحكم في مصطلح الأصوليين. الآن تكلمنا عن الأحكام الشرعية الفقهية، أما الحكم في عند أصوليين فهو. خطاب الله، خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير أو الوضع، على جهة الاقتضاء أو التخير أو الوضع. هذا هو الحكم في مصطلح الأصولية. خطاب الله الخطاب الأصل فيه هو توجيه الكلام اللي للإفهم الخطاب الأصل فيه توجيه الكلام للإفهم أو, أو مخاطبة من يفهم و إضافته إلى الله عز وجل يخرج خطاب غيره يخرج خطاب غيره خطاب الله هنا كلمة المتعلق بأفعال المكلفين فهو خطاب الله قد يتعلق بغير أفعال المكلفين كخطاب هو المتعلق بالسماء والأرض كقول لا إله إلا الله وقول خلق السماوات والأرض هذا خطاب من الله عز وجل لكنه ليس متعلق بأفعال المكلفين وكذلك متعلق بذوات المكلفين ليس بأفعالهم متعلق بذواتهم أيضا ليس داخلا في الحكم وهكذا يعني كما قالوا سبحانه والله خلقكم وما تعملوا والله خلقكم وما تعملوا هذا متعلق بذوات المكلفين وليس بأفعالهم وإنما المتعلق بأفعال المكلفين ولا والأفعال من الأفعال القلبية والأفعال اللسانية والجوارة كما قلنا أنية من الأحكام طيب هنا كلمة يخوض فيها الأصوليون وكل كتب الأصول شافعية ممالكية حنابلة كلهم يقولون خطاب الله المتعلق بأفعال مكلفين يقول أفعال المكلفين حادثة الله الله قديم كذا يقول نعم الله سبحانه وتعالى يعني هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس دونه شيء ليس بعده شيء والظاهر ليس فوق شيء والباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى فهو الأول هم يعبرون بالقديم ولهذا بعض العلماء ينازع في اللفظ القديم هل يطلق على الله القديم ولا التعبير القرآن الأول لكن جاء في الحديث أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم فالأمر يعني يحتاج إلى إله إله تحرير لكن التعبير القرآن الأول والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما أنت الأول فليس قبلك شيء في عائد عمر بن حسين فهم يقولون إن الله قديم وأفعال مكلفين حادثة، ولا يتعلق القديم بالحادث أبداً، لأن الله منزع عن حوادث هكذا يقولون، ولهذا اضطروا أن يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، يقولون الكلام النفسي، المعبر عنه بالكلام اللفظي، هذه كلمة عند الأصوليين كلهم، وهذا حقيقة مخالف لمنهج السلف، لأنهم يريدون من كلام النفسي الكلام من غير ألفاظ وكلام يعني من غير تعلق بشيء يعني من غير الفاظ من ك ك كأنه يعني التهيؤ أو القدرة أو الص على الكلام أو لا على كل حالهم لا لا يقولون بالألفاظ ولا يقولون به وهذا كلام خطير الكلام هذا خذ لماذا لأن يترتب على هذا أن القرآن الذي بين ذين ليس كلام الله لأن حروف فيه باء وقاف ونحن نجزم جزما بأن الذي بين أيدينا هو كلام الله قطع من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس ألفاظه وحروفه ومعانيه وكلام الله عز وجل ألفاظه وحروفه فلو قلنا كلام نفسي وقلنا أن الكلام هذا الموجود الألفاظ حادث يؤدي إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أن لا يكون القرآن كلام الله هذا خطير ولهذا هذا غير صحيح لكن الجواب أنه نقول إن الكلام من صفات الأفعال كالخلق صفات الله تنقص في نوعين صفات ذوات وصفات أفعال صفات ذات وصفات فعل صفات الذات كالعلم والحياة هذه ملازمة لعزوجل صفات الأفعال قابلة للتجدد كالخلق الله عزوجل خلق ويخلق ولا ولا يلزم القول بالحوالي كذلك الكلام تكلم في القديم ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أن الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة يكلم عبده ليس بينه وبينه وترجمه يوم القيامة ولهذا يعني من المناقشات الطريفة أنه تقابل أحد علماء السنة مع العلماء الذين يكرون المعتزلي الذين يكرون الكلام. فقال المعتزلي لعالم السنة: يا هذا إذا أوقفك ربك بين يديه. وقال لك من أين أتيت أنني أتكلم؟ يقول المعتزلي يحاج السني. يقول له يا هذا إذا أوقفك الله بين يديه. وقال لك من أين من أين جاءك أنني أتكلم؟ فما يحجده؟ قال اقول يا ها أنت تتكلم؟ <تصفيق> ف... نعم، فقال أنت تتكلم؟ فوالقول <تصفيق> ف... أيضا بأن الكلام يلزم منه شفتين أو يلزم منه أسناء أو يلزم منه هذا كله كلام هذا لا يقال لأنكم تعلمون أنهم أثبتوا لله الصفات، أثبتوا له الحياة، وأثبتوا له العلم، وأثبتوا له القدرة، وأثبت إذا يلزم عن هذا العلم أن يكون هناك مخ وأن يكون هناك عروق وأن يكون ونكون كدم ونحن نقول حياة يلزم أن هناك يعني أشياء وحركة هذا لا يلزم وإنما كله يليق بالله بجلاله عز وجل بل إن الله عز وجل أخبرنا أن كل شيء يسبح بعمل لكن لا تفقه الأشجار تسبح والحجر يسبح لا نفقه ولا يلزم أنه أن أن يكون له لسان أو شفتي والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنني أعرف حجرا أن يسلم عليه في مكة، وكلمه الضب عليه صلاة والسلام فلا لا لا يلزم، لكن حينما جاء على جاء على على على خطر في أفكارهم وفي عقولهم التشبيه، صاروا يشبهون الله بخاطر، لكن لو راموا التنزيه حقيقة، لا أثبتوا لله ما أثبتوا لنفسه، واستبعدوا قضية التشبيه، ولهذا يعني الكلام. الذي يقول السنه ظاهر إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل إثبات نثبت الصفه لكن لا يلزم أن نشبه الله بخلقه الله له يد على ما أخبر ولا يلزم يكون لها أضافا أو يكون لها أصابع ولا يلزم أبدا أثبت أخبر هذا عن نفسي وهو أعلم بنفسي سبحانه وتعالى فنثبت ما أثبته للنفسي وتنزيها من غير تعطيل الذين راموا التنزيح عطلوا الله عن صفاته يعني ألغوها التعطيل يعني الإلغاء والإبطال سمع بلا سمع بصير بلا بصير ما الفعل الله وجل لو أراد أن يقول إنه بصير من غير بصير ما أثبت البصر، ومثل ذلك ما قلناه في الرحمة والإحسان والإنعام ومثل الفرح والضحك داخل فما ثبت إلي قد جي الله وعلمته من غير أن يارد بخاطر أن تشبيه أبدا فكذلك أيضا القول بكلام النفس عليكم من تلاحظوا أنه ليس على مذهب بأهل السنة والجماعة وإنما الكلام يتجدد يتكلم الله متى شاء إذا شاء كيف شاء تكلم في القديم ويتكلم إذا شاء ولهذا تعبوا في قضية المتعلق هل هو تعلق تنجوزي تعلق صلوحي أو تعلق فعلي أو تعلق إلا أشياء ستجدون كلاما شقشقات ما أغناهم عنها حينما قال المتعلق بأفعال المكلفين قالوا تعلق تنجيزي يعني فعلي الآن أو تعلق صلوحي يعني قابل لأن يتعلق صالح لأن يتعلق كلام كم هم في غنية عنه لو نهج المنهج الواضح وأعرضوا في بعض في بعض المواطن عن شق شقات علم الكلام والدخول في العقليات المحظة لأن أمور السمع هذه تأخذ بالتلقي وتؤخذ بسمونا سمعيات يعني طريقها السمع هناك عقليات وهناك سمعيات السمعية طريقها السمع والعقلية طريقها العقل لكن كله هو شك أنه كما قال شخص هم تيمية صحيح المنقول لا يمكن أن يعادل صريح المعقول البتة في الفروع أو في أصول فإذن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال وليس بالذوات المكلفين يشمل بني آدم ويشمل الجل كلهم مكلفون وبعضهم قال بني آدم وبعضهم قال متعلق بالعباد لأن, لأن إذا قلنا المكلفين يخرج الصبيان, يخرج الصبيان بينما الصبيان وجه لهم خطاف يقول يمروا أبناءكم بسطلاته سعب على ما عندنا متوجه إليه لكن قالوا هل هو متوجه لوليه أو متوجه لنفسه لأنه مخاطم يصلي الصبي يصلي وهو غير مكلف فمن هنا بعضهم قال متعلق بأفعال العباد حتى يدخل الصبيان لكن المجانين طبعا قطعا خارجين لأنهم غير مكلفين أصلا ولا يدخلون فيه وإن كانوا عبادا لله عز وجل لكن قد يقال مكلفين على معنى من هو قابل للتكليف بحيث أنه المكلف فعلي أو ولأن المكلف في الأصل هو البالغ العاقل الرشيد البالغ العاقل البالغ العاقل والمكلف البالغ العاقل هذا هو المكلف المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير أو المنع ما أول أول أول أول أو, أو الوضع على جهات الاقتضاء أو التخير أو الوضع الاقتضاء هو الطلب اقتضاء يعني ما يترتب على شيء أي على معنى الطلب وليه هذا بعض بعض يعبر الطلب على جهة الطلب أو التخير أو الوضع الطلب يدخل فيه جميع أنواع الحكم ما عدا المباح الطلب إن كان طلب فعل فهو يشمل الواجب والمندوب وإن كان طلب كف فهو يشمل المحرم والمكهور إن كان طلب فعل جازم فهو الأمر أو الواجب يعني فهو الواجب إن كان طلب فعلا جازم فهو الواجب وإن كان طلب فعل غير جازم فهو المندوب وإن كان طلب كف جازم فهو الحرام وإن كان طلب كف غير جازم فهو المكروه. فإذن الإختظاء هذه شملت الأحكام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكور التخيير الإباحة الذي يستوي فيه الأمر عنه. سواء كان مسكوت عنه كالبراءة الأصلية ما سكت عن الشرف هو يعني المكلف مخير بين فعله وبين تركه أو كان صرح الشرع بالتخيير لا جناح عليكم فالمكلف. إذا حللتم فسطح طبعا هذا بعد أمر بعد معلوم فكل ذلك داخل في التخيير سواء كان بتصريح من الشارع بالتخير او بسكوت منه كل ذلك داخل في الاباحة وهذا ال... الذي يريد مزيد كلام طويل للامام الشاطبي في الموافقات تكلم عن التخير وتكلم عن رفع الحرج وما يقابل رفع الجناح وما يقابل الطلب لل... اللذن بالفعل الاخره والذن بالشقشق كثيرا على كلها على لو تأتي ان شاء الله اوقات نتوسع في هذا لكن على كل حال التأخير هنا قد يكون بي بي بسكوت الشارع كأنه خيرنا أو بال أو, بي أو بي بلفظ صريح بالتأخير أو بلفظ صريح بالإباحة لا جناح عليكم أو بي بي بلفظ يعني صريح بالتأخير والإباحة أو بسكوت غزّكَ عنه الشريف وأعفون على جهة الاقتضاء أو التأخير أو الوضع الوضع هنا مراد به الحكم الوضعي لأن الجزء الأول يسمى حكم تكليفي الجزء الأول يسمى حكم تكليفي الذي هو الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح هذا حكم تكليفي لأنه متعلق بالمكلفين على معنى والأصرف التكليف لما نقفه يعني عند التكليف، التكليف لأنه كان ينبغي في في في أول ما مرت أصل التكليف هو ما فيه كلفة وما فيه مشقة هذا هو أصل التكليف ومنه قول الخنسة في أصل الإلزام أصل التكليف هو والزام في مشقة أيضا عص التكليف الزام في مشقة ومنه قول الخنساء في رثاع صخر عين يجود ولا تجمد لا تبكيان الصخر ندا إلى أن قالت يكلفه القوم ما نابهم يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا يعني يلزم القوم ما نابهم يعني النواب الذي تقع يعني هذا كله في مدحه والثناء عليه وبكاء عليه فتريد أن تبين مجده ومعروف يعني بكاء الخنسة على أخيها صخر هو من الطريف في هذا يقال أن الخنسة قابلها عمر رضي الله عنه وكان قد قتل أخو زيت بن الخطاب في حرب اليمامة وحينما قابلها قال لها يعني إن أخي زيد توفي ولا بواقية له بينما أنت بكيت على أخيك حتى صار مشهورا قالت يا أمير المؤمنين لو أخي مات على ما مات عليه أخوك ما بكيت الله أعوه لو أخي مات على ما مات عليه أخوك ما بكيت أنا زيد مسلم وذاك في الجاهلية ومعلوم أنها قتل أبناء أربعة وما بكت فيه مواحدا انظر التغير بين الإسلام وأيام الجاهلية لكن كلمتها كانت حكماً فقال عمر ما عزاني أحد مثل ما عزيت في آخر قالت لو بك لو لو لو لو مات أخي على ما على ما على مثل ما مات علي ياخوك ما بكيتهو فما فهي التي قالت فيه يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصهرهم مولدا يعني صغير ومع هذا يقوم بالمهمات فالمراد بمعنى التكليف هو الإلزام ف وهو في مصطلح الشارع هو هذا الخطاب المتعلق بهذة الأمور من الواجب ومندوب إلى آخر. فإذا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه هي أحكام تكلفية، يعني متعلقة بتوجه الطلب إلى المكلف أن يفعل أو لا يفعل على جهة الالتزام وعلى جهة الجزم وعلى جهة غير الجزم الاستحباب أو الكراية أو إلى آخر. فهو متعلق بفعل المكلف. بينما الوضع هذا هو جعل خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا هذا خطاب الخطاب الوضعي ولعله يأتي هذا تعريفه عند الوصولين خطاب الله المتعلق بكون الشيء شرط أو بجعل الشيء شرطا أو مانعا أو سببا أظن الشارح أظن الماتن لم يذكر الشرط والسبب والمعنى لكن سنتي إن شاء الله إليها بعد أن نتكلم عن أحكام التكليفية فإذن الأحكام التكليفية هي هذه الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح فهي خمسة فهي خمسة وعند الحنفية سبعة عند الحنفية سبعة الفرض والواجب والمستحب والمكر والمحرم والمكروه كراء التحريمية والمكروه كراء تنزهية والمباح، في عند الحنفي سبعة، وعند الجمهور المتكلمين يعني الحنفي والشافعية والملاكية والحنابلة خمسة، ولا على وياته أيضا نشيل، لكن هذا سريع أحيانا لا نستطيع أن نتفصل نتوسع في كل شيء، على أن الكتاب حتى يكون عندكم يعني خلفيه، وبعد ذلك نعود إن شاء الله إلى أمر أوسع بإذن الله. ف الأحكام نأخذها على سبعة الآن وقضية الفرض والفرق بين الفرد والواجب والمقروكة التحريمية والتنزيهية يعني إن كان في الوقت ساعة تكلمنا أو على حسب ما يسمح به الوقت فهي خمسة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمقروك الشارح الماتن هنا الإمام الجويني أضاف إليها والصحيح والباطل الصحيح والباطل ليست من أحكام التكليفية صحيح والباطل هي ليست من الأحكام، بل هي يعني أمر خارجي أن يكون الشيء وأن يكون الحكم صحيحا أو أن يكون فعل المكلف صحيحا يعني واقعًا موقعه كمارات الشارع أو أن يكون باطن هذا غير هذا أثر الفعل يعني على معنى حينما فعل هل يكون صحيح أو باطل سناتي على كل هذا تعريف الصحيح والباطل لكنه لم الأصوليون ما ما يجعلونه في حكم من من من من من أقسام أو, أو, أو هو من أقسام الحكم. لكنه ليس قسيما للواجب وال... وإنما هو أمر آخر وسنأتي في في بيانه وتعريفه إن شاء الله الأمر ال... ال... ال... القسم الأول من أقسام الحكم التقليفي الواجب في قوله والأحكام سبعة الواجب الواجب في اللغة من الوجوب وهو السقوط من الوجوب هو السقوط من قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني بعدما تذبح والبودنا جعلناها لكم من شاعر الله فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبه يعني سقطت يعني بعدما تذبحونها وتسقط فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت احكام في قسم الله اسمين إيش أين, أين فالوجب في اللغة السقوط أما في الاستلاح فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه ما أثيب على فعله وعرفه على كل حالة الشارع الشيخ عرفها ما أثيب على فعله أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما بمعنى الذي وهي ترجع الفعل المع accepts الوا Ple فيكون يعني الفعل الذي يثاب ما بمعنى الفعل الذي يثاب على فعله يعني المعنى او الا له معنى الفعل يعني لان متعلق بافعال مكلفين فما دام متعلق بافعال مكلفين فهو يعني الحديث كله عن افعال مكلف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يعني الا معناها الشأن ان يثاب على فعله والا الله عز وجل يعني الاصل ان يثاب على فعله ويعاقب على تركه والا حقيقه قد لا يعاقب اما الله سبحانه يعفو ويسامح أو يأتي بمر، لكن الأصل أو الشأن أن يعاقب على ف... على تركه ويثاب على فعله، وإن الأحيان قد قد قد يعمل سنعمل ويؤديه في الظاهر، لكنه لا يثاب عليه لوجود مبطلات أو مفسدات إلى آخره، لكن الشأن فيه أن يثاب على فعله، وذلك فضل من الله، فهو تفضل من الله عز وجل أنه أثابنا على أفعال التي كلفنا بها، فلهذا في. آه بيات السفارين في عقيدتي عقدته أنا كن حال هالتاتي إن شاء الله نعم إن عذبوا إن عذبوا فبعدله إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع فهو من فضله سبحانه وتعالى أنه أثاب على الفعل وأوجبه على نفسه أيضا أوجبه على نفسه سبحانه أنه لا يعذب ما لا يجدك به شيء. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يعني الشأن أن يثاب على فعله أو الأصل أن يثاب على فعله واللحيان قد لا يثاب لتخلف أموره وقد لا يعاقب لسبق أموره وأشياء قد يقصر الإنسان في عمل لكنه قد لا يعاقب لأنه له حسنات أخرى في جانب آخر لكن الشأن أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهذا هو الواجب يثاب على فعله لانه مأمور به ويعاقب على فعله لانه منهي عن تركه والتعريف واضح فلا نقف عنده طويلا ويتضح كثيرا بمعرفة المندوب المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يعني انك ان فعلت فانت مثاب وان لم تفعل فلاعقا هذا هو مستحب والمندوب له اولا اصله في اللغة من الندبة يعني مناداه والنداء هذا اصله في اللغة اه على كل حال ف... وفي الاصطلاح هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وله أسماء أخرى المستحب والمسنون كلها بمعنى المندوب والسنة نعم ما يثاب على فعله أي معنى النداء ولهذا تعرف حتى الندبة في من اساليب النداء على كل حال وحتى مثلا ان نذبه مثلا البكاء الميت بمعنى الندب لا يجوز النياحة والندب التي والنداء لان اصل الا المصاب بالمصيبه حينما يندب ماذا يقول يا فلان ويا ظهرى وما لي غيرك فهو نداء فنذبه معناه منا انذبه الذي هو النداء لا ايوه لا يسال لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان يعني حينما يناديهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان يعني على معانهم حينما ينادين لا يقولون يعني ماذا تريد أو يطلبون حجة حالا